فامشوا في مناكبها وَكُلُوا مِن رزقه وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُم من فِي السماء أَن يخسف بِكُمُ الْأَرْضَ أَأَمِنْتُم هي فِي يخصف بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ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 أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور عَلَى يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن, أمن يمشي سويا على صراط مستقيم